بسم الله الرحمن الرحيم عبت وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما امَنِ الشَّوْمَا فَأَنْتَ لَهُ تَقَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فمن شاء ذكره في قصف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء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 فَالْيَبُر إِ سَانُوا إ طَامِ أَنَّ قَبَبَن المَا أَقَثُمَّ شَقَقونَ الأأَوْو وَشَفّ فَأَن بَتْنَاافهَا حََّ وَعن بَوْ وَزَيْتُونٌ وَنَخْلٌ وَحَدائِقُ غُلْبًا وَفَاكِهَةٌ وَأَبٌّ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِلَاجَآءَتِ الصَّاعِ قِيَامَةَ يَوْمَ يَتَرَلَّى النَّارُ مِنْ أَخِ وأمه وأبيه وطاحبته ودنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسره